قال قاح حتى اذا اتى اهل قريه استطعم ما اهلها فابوا أن يضيفوهما ان قاح فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فأبوا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا